بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة تسعة أبيات قل الحمد لله الذي وحده علا ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثه تتم بها العشر القراءات وانقلا كما هو في تحبير تيسير سبعها فاسال ربي أن يمن فتكملا أبو جعفر عنه بن وردان ناقل كذاك بن جماز سليمان ذو العلا ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق مع ادريس عن خلف تلا لثان أبو عمرو ولول نافع وثالثهم مع أصله قد تأصلا ورمزهم ثم الرواتك أصلهم فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا سجلا باب البسمله وأم القرآن وبسمل بين السورتين أئمة ومالك حزفز والصراط فيها سجلا وبالسين طب واكسر عليهم إليهم لديهم فتا والضم في الهاء للا عن الياء إن تسكن سوى الفرد وضم من تزن طاب إلا من يولهم فلا وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساكن أتبع حز غيره أصله تلا الادغام الكبير وَبَصَّاحِبِ ادغِمْ حُطْوٌ وَأَنْسَابَ طِبْ نُسِبْ بِحَكْنَ نَذْكُرُكَ إِنَّكَ جَعَلَ الخُلْفُ ذَاوِي لَا بِنَحْلٍ قِبَلْ مَعَنَهُ مع النَّجْمُ مَعَ ذَهَبْ كِتَابٌ بِأَيْدِيهِمْ وَبِالحَقِّ أَوَلَا وَأَدْمَحْ ضَتَ أَمَنَّا تَمَا رَاحُ لَنْ تَفَكَّرُ كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا هاء الكنايه وسكن يؤديه مع نوله ونسله ونؤته والقه ال والقصر حملا كيتقه وامدد جد وسكن به وير ضهجا وقصر حم والاشباع ويأته أتى يسر وبالقصر طفو أرجه بن وأشبع جدو في الكل فانقلا وفي يده قصر وَهَا بنت رزقانه وها أهله قبل أمكث الكسر فصلا المد والقصر ومدهم وسط ومن فصل قصرا ألا حزو بعد الهمز واللين أصلا الهمزتان من كلمة لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد اتى والقصر في الباب حللا أآمنت مخبر طب إنك لأنت أد أأن كان فد واسأل ما اذهبت مذحلا وأخبر فلولا إن تكرر إذا سوا إذا وقعت مع أول الذبح فاسألا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 ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد جدوى نحو مؤجلا كذا كقرس تهزي وناشية الرياء نبوي يبطي شانئك أكخاس أنألا كذا ملئته الخاطئة ومئة فئة له والخلف في موطنا إلى ويحذف مستهزون والباب معتطو يطو التكن خاطين متكئي أولا كمستهزئي منشون خلف بدا وجز أندغم كهيئة والنسيء وسهلا أريت كائن ومد أد مع اللائها أنتم وحققهما حلا أجد باب النبوءة والنبي يبدل له والذئب أبدل فيجملا النقل والسكت والوقف على الهمز ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا ورد أن أبد الأم ملء به انقلاء من استبرق طيب وسلمع الفشاء وحقق همز الوقف والسكت أهملاء قال الصغير وأظهر إذ معقد وتاء مؤنث ألا حزو عند الثائل في الصلا. وهل بلفه هل معترا ولباب ف نبثت وكغفر لي يريد صاده الى اخذت طل حما فدلا ابثت عن هما ودغ مع عذت ابذع كسا هلا وياسين نون دغم فدا حط وسين مي مفزي الهث أدو ادو في ركب فشا الا النون وغنة يا والواو فزو بخا وغي للإخفاس وينغض يكن منخنق الا الفتح والاماله وبالفتح قهار البوارض عاف معه عين الثلاثيران شاجاء ميلا كلبرار رؤيا لا متورا تفد ولا تم الحز وأعمى بسبحان اولا وطل كافرين الكل والنمل حطويا أياسين يمن وافتح الباب اذ علا الراءات واللامات والوقف على المرسوم كقالون راءات ولامات مثلها وقف يا أبه بالها ألا حم ولمحلا وسائرها كالبز معه وهي وعنه نحو عليه النه الى يهر والملا وذو ندبة مع ثم طب ولها حذفا بسلطانيه ما وما هي موصلا حماه واثبت فزكذا حذف كتابيه حسابي تسنقتد لدى الوصل فلا وايا بايا ما طوى وبما فدا وبالياء ان تحذف لساكنه حلا كتغني النذر من يؤت واكسر ولا مما لمعويك ان ويك انك ذا تلا يا آت الإضافة كقالون أدلي دين سكن واخوتي ورب افتح اصلا وسكن الباب حملا سوى عند لام العرف إلا الندى وغي رمح يايم بعد اسمه وحذفن ولا عبادي لا يسمو وقوم افتح له وقل لعبادي طب فشاوله ولا لدى لام عرف نحو ربي عبادي لن ندى مسني آتان أهلكني ملا الياءات الزوائد وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حزك سلاي والحبر موصلا يوافق ما في الحرز في الداع واتقوا تسأل تؤتون كذا معولا وأشركتمون الباد تخزون قد هداني واتبعوني ثم كيدوني لوصلا دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردن بحاليه وتتبعا ألا تلاقي التناديب عبادي التقوطبا دعاء إتلوا وحدث معتم الدونني فلا وآتان نمل يسر وصل وتمة الأصول بعون الله دروا مفصلا باب فرش الحروف سورة البقرة حروف التهجف فص البسكت كحاء الف ألا يخدعون علم حجا وشم منطلا بقيل وما معه ويرجع كيف جاء إذا كان للآخر فسمح لنحلا ولم رتلوا وعكس أول القص هو هي يمل له ثم هو سكنا أدوا فحرك وأين الملائكة اسجدوا أزل فشالا خوف بالفتح حولا وعدنت لبارئ باب يأمر أتم حم أسارا فدا خف الاماني مسجلا ألا يعبدوا خاطب فشا يعملون قل حوا قبله أصل وبالغيب فقحلا وقل حسنا معه تفاد وننسها وتسأل حوى والضم والرفع اصلا وكسرت خذ اد نرنا وارن حز خطاب يقول طب وقبل ومن حلا وقبل يعيئذ غبفه ويرت لخاء طبا حزوا ان نكسر معا حائز العلا وأول يطوع حلى الميت تشددا وميته وميتا أدولا عام حللا وفي حجرات طلو في الميت حزو او ول الساكنين اضمنفة وبق الحلا بكسر وطاء الطر فاكسره آمنا ورفعك ليس البر فوز وثقلا ولكن وبعد صبأ لاشتد لتكملوا كموص حما والعسر واليسر أثقلا ولذن وسحقن الأكل إذ أكلها الرعب وخطوات سحت شغل رحما حوى العلا ونذرا ونكر الرسلنا خشب سبلنا حما عذرا ويا قربة سكن الملا بيوت ضمما وارفع رفث وفسوق مع جدال وخفض في الملائكة قلا ليحكم جهل حيث جا ويقول فانصب اعلم كثير البافدا وانصبوا حلا قل العفو وضم ان يخافا حلا أب وفتح فتا وقرأت ضارا كذا ولا يضار بخف مع سكون وقدره فحرك إذا وارفع وصية حطفلا يضاعفه صب حز وشدده كيف جاء إذا حم ويبسط بسطة الخلق يعتلا عسي تفتح الغرفه يضم دفاع حز وأعلم فز واكسر فصره النطب ألا نعم ما حزسك أدو وميسرة افتحا كيحسب أدو وكسره فق فأذنه ولا وبالفتح أن تذكر بنصب فصاحة رهان حمن يغفر وعذب حمل علا برفع نفرق ياء نرفع من نشاء ويوسف نسلكه نعلمه حلا سورة يرون خطابا حز وفزي قتلوا تقي يتمع وضعت حم وإن نفتح فلا يبشر كل فدق للطائرة لطائرا حزن وفل يا أطوى افتح لما فلا ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم وحج كسرا وقرأ يضركم ألا وقاتل التضم تضم جميعا ألا يغل لجه الحمن والغيب يحسب فضلا بكفر وبخل ألا خرع كس بفتح با كذي فرح واشدد يميز معا حلا ويحزن فافتح ضم كل سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحفلا سنكتب مع ما بعدك البصر فزيبي إن يكتم خاطب خفف خففوا طلا يغر يحطم نذهب ونرينك يستخفا وشدد لكن اللذم عن ألا سورة النساء وَلَارْحَامِ فَانْصِبْ أُمِّ كُلَّا كَحَفْصِ فُقَثْ فواحدة معه قياما وجهلا أحل ونصب الله واللات أديك فأنث وأشم باب أصدق طب ولا ولا يظلم أديا وحز فنو وننصب نصب وأخرى مؤمنا فتحه بلا وغير نصب فزنون يؤته حطو ويد خلو سم طب جهل طول وكافأ وفاطر معنى الزلوة وتلويه سمح وتلووفدا تعدت لسك مثقلا سورة المائدة أو سك إن صد فافتحا وأرجلكم فانصب حال الخفض أعملا من جلكسر قل أدوى قاسية عبد وطاغوت وليحكم كشعبة فصلا ورفع الجروح أعلم وبالنصب معجزا أناوٌ ومثل ارفع رسالات حولاً مع الأول نضم غيوب عيون مع جيوب شيوخ انفد ويومر ارفع ملا سورة الأنعام ويصرف فسمى نحشر لي نقول مع سبأ لم يكن ونصب كذب والولا حور فعك النذفدني يعقل وتح تخاطب كياسين القصص يوسف حلا فتحنا وتحدشتد ألا طب والأنبياء مع اقتربت حز اذ ويكذب أصلا وحز فتح إنه معف إنه وفائز توفته واستهوته ينجي فثقلا بثان أتا والخف في الكل حزوته تصاد يرى والرفع ازرح الصلا هنا درجات النون يجعل وبعد خاء من درست وضم عدوا حلا وطب مستقر افتح وكسرنها ويؤمن وفد وحبر سم حرم فصلا وحز كلمة ولياء نحشرهم يد يكون يكن أنث وميتة ننجلا برفع معا عنه وذكر يكون فز وخف وأنحفظ وقل فر وقوفلا وعشر فنون وارفع امثالها حلا كذا الضعف وانصب قبله نونا طلا هنا تخرج سماح من نصب خالصة أتا تفتح اشدد مع ابلغكم حلا يغشي له اللعن تتلك حمزة ولا يخرج اضم وكسر الخلف بجلا وخفض إله غيره نكدا ألف تحن يقتلوا معيت بعشدد وقل علا له ورسالة يحلو وضم حلي فد حليهم تغفر خطيئات حملا كورش يقولوا خاطبا حم ويلحد ممكسر كحافد ضم طايب بطش اسجلا وقصر أنا مع كسر نعلم ومردفف تحن موهن وقرأ يغش صب الولا حلا يعمل خاطب طراحيا أظهرا فتن حز ويحسب أدو وخاطب فاعتلا وفي ترهب بشد طب وضعفا فحرك مدهمز بلا نون أسارا مع يكون فأنث إذ ولايه يتذفحا فن وقرئ الاسرى حميدا محصلا سورة التوبة ويونس وهود عليهم السلام وقل سقات الخلاف عزير فنو حزو عين عشر ألا فسك جميعا اثنا يضل حط بضم وخفسك مع الفتح مدخلا وكلمة فانصب ثانيا ضم ميم يلمز الكل حزو والرفع في رحمة فلا وفي المعذرون الخف والسوء فافتحن والانصار فارفع حزو أسس والولا فسم صبتل افتح تقطع إذ حمن وبالضم فز إلا أن الخف قل إلا يرون خطابا حزو بالغيب فديزي غؤنث فشفتح إنه يبدأ جلا وقل لقضاك الشامحم يمكروا يد وينشركم ادقط عن اسكن حلا حلاء يهدي سكون الهاء اذ كسرها حواء وفليفرحوا خاطب طلا يجمعوا طلا اذن اصغر ارفع حق مع شركاءكم كاكبر ووصل فاجمعوا افتحط واسال اا السحر ام اخبرهلا وافتحت لفاء قَإِنِّي لَكُمْ إِبْدَالُ بَادِئَ حُمِّلًا عَمِلْ غَيْرَ حَبْرٌ كَالْكِسَاءِ وَنَوِّنُوا ثَمُودَ فِدًا وَاتْرُكْ حِمَنْ سِلْمُ فَانْقُلًا سلام ويعقوب عن فزو نصبحا فذ امرأتك إن كل نتل مثقلا ولما مع الطارق أتا وبيا وزخرف جد وخف الكل فق زلفا ألا بضم وخفف واكسرا بقية جناء وما يعمل خاطب مع النمل حفلا سورة يوسف عليه السلام ورعت ويا ابى افتح اد ونرتع وبعد يا وحاشا بحذف وافتح السجن اولا حمن كذبتل خفن نجي حامد ويسقى مع الكفار صدض من حلا ومن سوره ابراهيم عليه السلام الى سوره الكهف وطب رفع الله ابتداء كذا كسرا لان نصبنا واخفض افتحه موصلا يضل ضم ما لقمانح صغيرها يد وفز مصرخي يفتح علي كذا حلا ويقنط كسر النون فز وتبشر فافتح أبا ينزل وما بعد يجتلا كما القدر شق افتحت شاقون نونه يدعون حفظ مفرطون اشتد العلا ونسقيكم افتحهم وأنث إذا ويجحدون فخاطب طب كذا الحلا وينزل عنه اشتد ليجزي نون نذ ويتخذوا خاطب حلا نخرج جلا حواليا وضم افتح علىفتح وضم حط وحزم الد امرنا يلقاه أوصلا وأففتحا حقا وقل وَقُلْ أتا ونخسف نعيد اليا ونرسل حملا ونغرق يم أنثت لطما وشد دد الخلفب والريح بالجمع أصلا كصاد سبأ والأنبياناء أدمعا خلافك مع تفجر لنا الخف حملا سورة الكهف وتزور حزوك سر بورقك ثمره بضمي طوى فتحت ليا ثمر اذ حلا ومدك لكن الا طب نسير جبالك حفص الحق بالخفض حللا وكنت افتح اشهدنا وحاميه وضم متي قبلا اديى نقول فكملا زكيه يسمو كل يبدل خف حط جزاؤك حفص ضم سدين حولا كسد هنا آتون بالمد فاخر وعنه فما استاعوا يخفف فقبلا ومن سورة مريم عليه السلام إلى سورة الفرقان يرث رفع حزوض ممعتيا وبابه خلقتك فدوى الهمز في لأهب ألا ونسيا بكسر فزو ومن تحت هكسرخ فضا يعل تساقط فذكر حلن حلا حلا وشدد فتن قول صبا حزو ان فك سرا يحل نورث شدط طب يذكر اعتلا وفزو لدى اللا نوح فافتح يكاد انثني انا افتح والكسر حطولا انا اخترت سك لتصنع وجزما كنخلفه اسند سوا حما وطولا وفز ولدا لا نوح فافتح يكاد أن نثني انا افتح آد والكسر حطولا أنا اخترت فد سك لتصنع وجزما كنخلفه أسنب منس حم وطولا فيسح تضم كسر وبالقطع أجمع وهذا نحز أنث يخيل يجتلا وفز لا تخاف ارفع وإثر كسر اسكنا كذب حملنا واكسر اشدد طماولا لنحرق سك خف فعلا هو افتحا وضم بدانا فخ بياح المجهلا ويقضى بنون سم وانصبك وحيه ليعقوبهم بهم وافتح وإنك لن جلا وزهرة فتح الهاح لن يأتهم بدا وطب نون يحصن أنثا جهلا مع الياء نقدر حز حرام فشاوأا نثا جهلا نطوي السماء ارفع العلا وبارب ضم همز معا لِيَقْطَعَ أتا ليقطع ليقضوا أسكن اللام يا أولا ولؤلئ انصب ذي وأنث ينال فيهما ومعاجزين بالمد حللا ويدعون لخرى فتح سيناح منوة بتفتح بضم يحلو هيهات فلل تكسرا والفتح والضم تهجر نتنوين تترى آهل وحلا بلا وإنه مفتح فد وقال معا فتا وخفف فرضنا أنمعا وارفع الولا حلشتدهما بعد صبا غضب افتحا نضادا وبعد الخفض في الله أوصلا ولا يتألع لم وكبره ضم حط وغير الانصبد درجي نضم مثقلا توقد يذهب بكسر ويحسب خاطب فق وحق لا ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم. ونحشر يا حزئذ وجهل نتخذ ألشت التشقق جمع ذريه حلا ويأمر خاطب ضيق وعطفهم صبن وأتباعك حلا خلق أوصلا نزل شد بعد صب ونو سبأشها بحزمك يا وإذ طابق الألاء وإنا وإن افتح حلا وطراخطا بيذذكروا أدرك ألا هادي والولا فتن رفتح ضم أد وضم مكسرا حلا ويصدق فيه فذانك يعتلا ويجبا فأنثطب وسم خسف ونش أتحافظ وانصب مودة يجتلا ونوّنه وانصب بينكم في فصاحة ومع ويقول النون والكسره قلا سورة الروم ولقمان والسيدة وطب يرجع خاطب لتربو وضم حز يذيقهم نون يعيك سفن قلاء وضعف بضم رحمة نصب فز ويتخذ حزت صاعر إذ حما نعمة حلا وإذ خلقه الاسكان أخفي حما وفتحه معلما فصل وبالكسر طب ولا سورة الأحزاب السبأ وفاطر معن يعملوا خاطب حلا والظنون قف مع أختيه مدا فقوي الساءلو طلا وسادات نجمع بينات حوا وعاء لمن قلفنا وارفع طما وكذا حلا أليم ومن سأتهحم الهمز فاتحا تبينت الضمان والكسر طولا كذا ان تَوَلَّيْتُمْ وفق مسكن كسرًا نجاز بالنون بعد صبا حلا كذلك نجزي كل باعد رب نفتح عؤد فزع يسمى حما كلا وفي الغرفة اجمع فزتنا أشواوهم وغير اخفضا تذهب فضم اكسرا ألا له نفسك انصب ينقص افتح وضم حز وفي السيء اكسر همزه فتبجلا سورة ياسين عليه السلام مصرفات ان فافتحن خفف ذكرتم وصيحه وواحده كانت معن فرفع العلاء ونصب القمر اذ طاب ذريه اجمعا همن يخصمون سكن الكسفه حلا وشدد فشا وقصر ابا فاكهين فاكه ضم با جبلا حلل لا ثقل يهن انكسف افتح ضم خفف فدا وحط لينذر خاطب يقدر الحق في حولا وطاب هنا واحذف لتنوين زينة فنا وسكنا أو أدوك كالبز او صلا تناصر شد تلظاط الضاط يزف فافتح فتن والله رب صبا حلا ورب وإلياسين كالبصر أدوك المدين حلا واصلصطفى أصله اعتلا ومن سورة صد إلى سورة الأحقاف ليدبروا خاطب وفاخف نصبصا دهض ممألا وافتحه والنون حملا وحزيوا عدو خاطب وأد كسر أنما أمن شدد علم فد عباده أو صلا وقل حسرة يعلم وفتح جنا وسكنين الخلف بنيد عتل أو أن وقل بلا تنوه وقطع دخلوهم سيدخلو نجه الآلات بأن يَنْفَعُ ينفع سَوَاءٌ سواء أتخفض حزو ونحسات كسرحاء ونحشر أعداء اليتل ورفع مجهلة وبنون سمهم يبشر في حمن ويرسل يوح صب الا عند حولا وجئناكم سقفا كبصر اذن وحز كحفص مقيضيا واسوره حلا وفي سلفا فتحان ضم يصد فق ويلقوا كسال الطور بالفتح أصلا وطب يرجعون النصب في قيله فشاء وتغلي فذكر طل وضم اعتلو حلا وبالكسر اذ ايات نكسر معا حمن وبالرفع فوز خاطبا يؤمن طلا لنجزي بيا جهل الا كل ثانيا بنصب حوى والساعة الرفع فصلا ومن سورة الأحقاف إلى سورة الرحمن وحز فصله كرها والولا والولاك من تقطع أم لسكن لياء حللا ونبلو كذا طب يؤمن والثلاث خاطبا حز يؤتيه بنون يلي ولا وحط يعملوا خاطب وفتح تقدموا حوا حجرات الفتح في الجيم أعملا واخوتكم حرز ونون يقول اد وقوم صبا حفظا واتبعت حلا وبعد ارفعا والصاد في بمسيطر مع الجمع فد والحبر كذب ثقلا كتلا تطل تمرونه حم ومستقر رنخفض إذن ستعلم الغيب في الصلا ومن سورة الرحمن إلى سورة الامتحان فشى المنشئات افتح نحاس طواوح رعين فشا واخفض على شرب فضلا بفتح فروح ضم طوا وحما أخذ وبعدك خفض ضر وصل فلا ويؤخذ أنث إذ حما نزل دذ وخاطب يكونوا طب وأتاكم حلا ويظاهر كالشام أنث معا يكون ندولة نذ رفع وأكثر حصلا وفز يتناجون ينتجوا مع تنتجوا طوا يخربوا خففه مع جدر حلا ومن سورة الامتحان إلى سورة الجن ويفصل مع أنصار حاو كحفصهم ثقل نذو والخف يسري أكن حلاء ويجمعكم نون حمن وجد كسرياء تفاوت في التدعون في تدعو حلاء وحط يؤمن يذكر يسأل من ألا وشهادات خطيئات حملاء ومن سورة الجن إلى سورة المرسلات وأنه تعالى كان لما افتحا أب تقول تقوى الحز وقل إنما ألا وقال فتن يعلم فضم طراوحا موطأا وربخ فضح والرجز إذ حلا فضم وإذ أدبر حكا وإذا دبر ويذكر أديم ناحلا وسلاسلا لدى الوقف فقصرت القوارير أولا فنون فتى والقصر في الوقف طبولا وعاليه منصب فز وإستبرق اخفضا ألا ويشاؤون الخطاب حمن ولا ومن سورة المرسلات إلى سورة الغاشية وحزء قتت همزا وبالواو خفأد وضم جمالا تفتح انطلقوا طلا بثان وقصر لابثين يد ومد دفق رب والرحمن بالخفض حملا تزكى حلشتد ناخرة ونون ونون ذر قتلت شدد ألا سعر الطلاء وحزن الشرت خفف وضاد ضنينيا تكذب غيبا اد تعرف جهلا ونظرة حزئ ذوة يصلى وآخرا بروج كحفص يؤثر خاطبا حلا ومن سورة الغاشية إلى آخر القرآن ويسمع مع ما بعد كالكوف يا أخي وإيابهم شدد فقدر أعملا تحضون فامدد إذ يعذب يوثق قفك كحفص كحفص حلا وقل لبدا معه البرية شددد ومطلع فكسر فز وجمع ثقلا ألا يعلني لا فتل معه إلافهم وكف أن سكون الفائح صن تكملا وتم نظام الدروة احسب بعدها وعام اضى حجي فأحسن تفاؤلا غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا سددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا وطوقني الاعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكت لأقتلا فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تكفلا بحملي وإيصالي لطيبة آمنا ربي بلغني مرادي وسهلا ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا وصل على خير الأنام ومن تلا